الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم وصلى الله وسلم مبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نواصل إن شاء الله درسنا في طريق ريرتين وأظن أننا في بياء فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل ومع عبد القيم الإمام نواصل مسيرتنا ونواصل هجرتنا إن شاء الله يقول الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته تعالى الله تعالى من أسمائه الأول وفسر النبي هذا الاسم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وهذا الشهود تشهد معنى اسم الله الأول وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله والغنى به أتم من الغنى المذكور <تصفيق> لأنه من مبادئ من مبادئ الغنى بالحقيقة، لأن العبد إذا فتح الله لقلبه شهود أوليته سبحانه، حيث كان ولا شيء غيره، وهو الإله الحق الكامل في أسماء وصفاته الغني عما سواه الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويعبده ويمجده يعني ربنا حميد ربنا حميد مستحق للحمد قبل أن يخلق من يحمد خلي بالك ليه يعني ربنا عز وجل اسمه الحميد ما مستحقاه بعد ما خلق الخلق وقال الحمد لله لا قبل أن يخلق الخلق هو مستحق للحمد فهو معبود محمود حي قيوم له الملك وله الحمد في الأزل والأبد لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا برعوت الكمال وكل شيء سواه فإنما كان به أي حاجة غير الله بألا كانت بدون ما بتبقى وهو تعالى بنفسه ليس بغيره الملاك بيوم الإنس خلقنا الله الجن خلقنا الله العرش خلقه الله الكرسي خلقه الله السماوات خلقه الله وهو تبارك وتعالى بنفسه لا بغيره ليس بغيره فهو القيوم الذي قام كل شيء به ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره من الوجوه ما محتاج لأي شيء رب العز والجلال فإذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من المحدثات فني فني في وجود من لم يكن وبقي فني في وجوده من لم يكن وبقي من لم يزل واضمحلت الممكنات في وجوده الأزلي الدائم بحيث صارت كالظلال التي يبسطها ويمدها ويقبضها فيستغني العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى به عن فاقاته وحاجاته أنا أقرب لك الأمر الآن السحرة يعلنونها ذاوية آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ويسمعون التهديد الخطر لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلمنكم أجمعين وإذا بهم يجيبون لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ويجيبون اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى شو الكلام ده مركز كيف تعرف فسا كان في زول قالوا له ووه كده ووه لا نجمع جمع شوية استغفر الله يا خجمتا عشان يقول كلام معقول ده المكمدهية كده مش كده فرعون الطاغية يقول لهم لو قطعن شو التفن في العذاب لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلي بنكم في جذوع النخل في الآية الثانية ولا أصلي بنكم أجمعين أول كلمة قالوها لا ضير ما مشكلة إننا إلى ربنا منقلب إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا بالله عليك دلسع في حسم ده مش ناموس في بانفيل ولا حاجة زات أن العام عندهم بس يقول لك ناموس في بانفيل بانفيل ما كبيرة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 كلام غاية غاية في سبب إذا هم عاشوا تماما مع ربهم ونسوا وأصبح هذا التهديد كلا شيء ما قالوا كذي يا أخي أنت ما ما الموضوع ده أنا ما في لا ضير اقض ما أنت قاض كل من إنسان كان عارف بالله عارف بالله معظما لله ما فيش حرام نخليه ولا نفكر ولا نشاور لكن يا أخي كيف بعدين بعدين بأصدر ما عرينا أنا أخليه ويتكفى بي لو بيقى فيه كده نشاور والله يا أخي الوظيفة دي مخصصات كويسة بس يعني فيها إشكالات شرعية كده وخليته وانت بتحن لها لسه لسه لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون الإنسان عيش حيير وقربناك المعنى أكثر لو جزء المعظم عند الناس شديد خالص عالم عند طلاب العلم ها أو زعيم عند أهل الدنيا ذو الحاجة أصدق في الحلم ذاته ما في يعني يقول لك ما ما صدق أشوفه إذا جاء بتلقاك مركز جدا عليه هو. طربيزة تعثر وتقوم وانت ما شايف حاجة بس مركز في زول واحد من جماعه اصحابك يمسكك تنت لقد وانت مركز بعدين يقول لك يا اخي جبال ده فر والله ما شفتك يا اخي جبال يا لما زول ده عايز يسرقني والله الساعة دي انا لا بشوف لا بسمع صح ولا لا صح ولا لا ده مش حاصل يا جماعه اللي الله الكلام ده كله ثاني خلاص خيالات ها النضف ما كان لها أن تفعل شيئا ولا أن تتحرك، لكن لما يكون المعرفة ضعيفة، بعدك بتشوف الهماد بتملعينك، بيتخلعك، ها وهن بالبلد كده بقولوا أن ما بشوف البحر تهلع ترعة، ها يقول لك لا ذنب بحر كبير ما بحر ترعة سك، لكن مسكين البحر مو شايفه عظمة الله جلال الله كبرياء الله مدى الله كرم الله إذا عاش العبد هذه الحقائق حينئذ سيرى الحق حقا والباطل باطلا وكل شيء يراه بمقداره الحقيقي قال وإنما كان هذا عندهم أفضل مما قبله لأن الشهود الذي قبله فيه شائبة مشيرة إلى وجود العبد وهذا الشهود الثاني سائر الموجودات كلها سوى وجود العبد وهذا الشهود الأول تعالى وهذا قد اضمحلت وفنيت فيه وصارت كأوليتها وهو العدم أي حاجة كانت كانت عدم ما عدا رب العالمين كل شيء كان عدما إلا الله فأفنتها أولية الحق تبارك وتعالى فبقي العبد محوا صرفا وعدما محضا وإن كانت آنيته مشخصة مشارا إليها لكنها لما نسبت إلى أولية الحق عز وجل اضمحلت وفنيت وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقيا فاضمحل وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقيا فاضمحل ما دون الحق اضمحل يعني ذهب وتلاشى في شهود الحق العبد كما هو مضمحل في نفسه وشهد العبد حينئذ أن كل شيء ما سوى الله باطل وأن الحق المبين هو الله وحده ولا ريب أن الغنى بهذا الشهود أتم من الغنى بالذي قبله وليس هذا مختصاً بشهود أو تعالى فقط بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب جل جلاله القلب لو عرف صفات رب العالمين يستغن العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها كل ما عرفت الله وصفاته نعذ جلاله كل ما نصيبك كبر من المعرفة بالله استغناءك يكبر قال فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستواه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلم به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبد بمقتضى هذه الصفة العبد يثبت العلو لله ويتعبد بها كيف شوف بحيث يصير لقلبه صمد، يعرج القلب إليه مناجيا الله مطلقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومأرود عليه بين خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك كلنا كده جمعة سنعنا بنقول كلام مشكلة وبنعمل أعمال كلامنا ده يعرض على الله وأعمالنا تعرض على الله إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه إذا إنت اتأكدت تمام كلامك سيعرض على الله مع عباد الله وأطيبين هؤلاء طيب ماذا سيعرض من كلامي؟ قُلتَ شنو؟ القُلتَ هذه بتشرفني؟ ولا كلام ما ينبغي؟ شفت المعنى ده عجيب كيف؟ عملي سيرفع؟ يا جماعة الناس في الدنيا وقت يكون في حاجة كده عايزة لأكل من البيوت بتلقى وهذا قياس مثلا عايز قريب لك المعنى عنده حاجة بسيطة بتلقاه خدتها على جنب كده يقول لك يا أخي انتحرجنا مع الناس دي خليها بالطرف كده بعدين بس جيب لها نفر نفر نازل حاجة التنافس بالعمل الصالح انت نمت وفلان قام انا نمت قام فصعد الى الله تعالى قيامه وعرض عليه نومي انا عليك الله ما عيب وخيمة سبح نهارا طويلة وسبح ليلا طويلة واستغفر بالليل والنهار وعرض وانا فلان قال فلان عمل فلان كده وغنيا ونبيما ومدحه وده كله إليه يصعد الإنسان إذا تأمل هذا المعنى اللي بتقول فداء سيُعرَض على الله إذن ينبغي ألا يُعرَض على الله إلا الطيب اجتهد في ذلك أنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب ويشهد نزول الأمر العنودة من اللوازمه. نزول الأمر والمراسيم الإلهية، المراسيم الأوامر، بنقول لك مرسوم جمهوري، ها بيان رقم واحد مرسوم صدر مرسوم بعفاء، كمان في مراسيم لكنها ما لا إلهية، إلى أقطار العالم في كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء، مرة في مستشفى في الانتظار سمعنا. صوتا من هنا قيل ولدت فلانا وسمعنا صوتا من هنا قيل مات فلان كل يوم هو في شأن إمات وإحياء هذا خرج إلى الدنيا وذاك فارقها في لحظة واحدة لا يشغله شأن عن شأن سبحانه إمات والإحياء والتولي والعزل مش يقول لك ولو عزلوا كمان ربنا يوليك ويعزلك رب العزة والخفض والرفع يعز من يشاء والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقليب الدول ومداولة الأيام بين الناس ده سقط وده قلبه وده نجح وده فشل ده تدبير إلهي تدبير إلهي ها لو مشينا فوق كنا في من حاجة لكننا احنا حايمل هنا حايمل هنا مع المنافذ منافذ البيعة المخفض هنا في الزنكي ده لذلك الأمور كلها زنكي فوق فوق هو يرفع من يشاء ويضع يرسل بلد محل بلد سيول وامطار والجرف 200 بيت في بعض المناطق بعض المناطق يقول لك جانا هواء بارد تكسيب رب عزوجد. إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه أول عا تسمع الصوفي يقول لك في حيث اسمه الأقطاب الأربعة والأوتاد الأربعة أقطاب الأرض في الجبل الأربعة. ده كلام حق ناس ساكت. هذا الكون لا يتصرف فيه إلا الملك. شان كده يصبح أصله ما ابن الشوش ولا ابن الشتت. بخلاف المشرك الذي رجى هذا لنفعه وذاك لضره وكل ما اسمعه بيدعايا في جير التدار يشد ويركب مر رشاد مر كمون وهكذا في تيه عظيم وحيرة مستفحلة نسأل الله العافية والسلامة لا يتصرف فيها سواه فمراسمه نافذة فيها كما يشاء لست من أنصار الكلام في السياسات لكن دالي يديك نقطة خصني مبارك والقزافي جاء له عمر البشير مرة كده مع بعض الاثنين قالوا له عايزينك تعتزم لأمريكا وتمشي أمورك ونديك عهد حانشفى عليك عندهم نحنا وكده تعرف؟ ومرت الأياب وهذا الذي جاء ليقولا له صلحوا وضاعت وهم في مقام الله ذهبا جميعا وهذا باق شنو تدبير يا الله الله والله الذي لا إله غيره ما حرمنا ولا حجبنا ولا تهنا ولا احترنا إلا لما ابتعدنا عن الله كل بيد الله عز وجل تسخير الأمور وتصرف هذه الممالك فمراسمه نافذة فيها كما يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط علم الله فإنك تعلم ولا علم الله المحيط الذي لا يعزبه لا يعزبه لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا ثم تعبد هذا الشهود من حراسة خواطره انت مش عرفت ان ربنا يعلم كل شيء قال لك العبوبية حق ده الكلام ده تحرس الخواطر بتاعتك افكارك ذاته ما تكون افكار سيئة اول ما تجي فكرة كده بطالة اعوذ بالله في الان ده يا اخوة ما يستاهل الكلام ده جاء كده اعوذ بالله اللهم زيده وبارك له اللهم اغنه يا رب من فضلك وعنه على طاعتك تحرس الخواطر وإراداته وإرادته النية ما تنوي اللي خير وجميع أحواله وعزماته وجوارحه عالم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادت وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية لديه بادية لا يخفى عليه منها شيء ألا إنهم اسمع إلى كلام الخالق العظيم ألا إنهم حين يثنون ألا إنهم حين يستغشون ثيابهم ألا إنهم حين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور لك تعال تعال واتصونا قلت ليه شنون ما في كده ما في فيه تاني. سميت خبر صاحبك براحة براحة هل حصل شنون؟ غيبة مهتان براحة براحة من منه؟ من تتخفى يا مسكين وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي نقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن تخفي عليه يغيب نقيب سبحانه وتعالى وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه الفاتك صفة العلم صفة السمع الله سميع تبارك وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وقفائها إنجليزي فرنسي بلجيكي هوسا حبشي كل لهجات لغات كلها يسمعها الله طير وحش يسمعه الله على اختلافها وجهرها وخفائها وسواء عنده عند الله واحد يعني من أسر القول ومن جهر به لا يشغله جه من جهر عن سمعه لصوت من أسر ما في حاجة اسمها بالراحة بالراحة واحد واحد نسمع كيف يا جماعة كده ما في كده ما في ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغل ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماع عرفة يقول لك السنة الحديث ثلاثة مليون أمم الدنيا بلهجات في لحظة واحدة كده يدعو أي زول دعاه الله يسمع ويعلم وما بيشغل سمع عن سمع ثاني بقول بناديهم بناديهم بفي كل قضية بناديهم ما بقول والله ما ناداهم إلا من جهل قدر الله يخي زول بمد يقطر قطر هنا يقطر هنا يقطر هنا،, هنا وكل المنافذ ده أمشي قول له بدل مسكين ما عرفت ربك ما عرفت مولاك وما قدر الله حق قدره ها بل هي عنده بل هي عنده على كثرتها واختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعهم، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة واحدة. شوفت الدنيا دي من الله خلق الدنيا ليه والقيامة كلهم كده. بعثهم كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كان شخص واحد. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير البصير. جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حد الظلماء شد الظلام ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها الذرة النملة أدق نملة. نملة الذرة أدق نملة يرى تفاصيل ومخها وعروقها ولحمها وحركتها يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل المهيب الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النرحلي الله بصير البصير ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل ويعطى هذا المشهد حقه من العبودية فحرس حركاته وسكناته بعد ما يبقى عنده يغيب حركاته كلها الله مطلع عليها سكناتك الله مطلع عليها وتيقن أنه بمرء منه تبارك وتعالى ومشا ومشا ومشاهده لا يغيب عنه منها شيء ومشاهده مشاهدة العبد دي لا يغيب عنها لا يغيب عنه عن الله منها شيء قال تعالى وما تكون في شأن وما تطلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه هذا يجعل العبد يراقم الله يستحي من الله وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القيوم القائم عليه بتدبيره ورببيته وقهره وإنصال جزاء المحسن إليه وخبر المسيء إليه وأنه يعمل وأنه يعمل قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد رموبية وأعلى منه مشهد إلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفة وهو شهادة أن لا إله إلا هو وأن إلهية ما سواه باطل ومحال كما أن رمبية ما سواه كذلك فلا أحد يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله فهو المطاع وحده على الحقيقة الماله وحده ولو الحكم وحده فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وبلال وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها وكل غنى لغيره فقر وفاقه وكل عز بغيره ذل وصغار وكل تكثر بغيره قلة وذلة غني بأله عزيز بأله قادر بأله بدونه فقر وذل ومهانة ولا شيء فكما استحال أن يكون للخلق فكما استحال مستحيل أن يكون للخلق رب أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره في خال غيره إذا ما في غيره خالق إله غيره ما في إذا ما في خالق غيره مدعو غيره ما في إذا ما في خالق غيره مستغاث بغيره ما في أصلا قال فهو الذي انتهت إليه الرغبات أي رغب عندك أرفع لي الله وتوجهت نحوه الطلبات الكامل في أسمائه وصفاته المخلوق بسمع. لكن يسمع لكن السبع محدود وبتعتره الآفات لكي عندنا أخصائي الأذن عيلان يقول لك أمراض الصمع. والله ما جبت التلقل ما جبت التماعي إلا سماع عشان كده ما يجب أرفع صوتك شوية المخلوق محدود حتى لما يكون كويس بيسمع يعني عنده كده حد معين بعد ما بيسمع ولو جاء حاجه عالية تزعيده ضعيف الوسطى وما الوسطى والاتهاب الوسطى بيعمال دوشة ودخلت حاجة غفلتها جوه وحشرة بالليل ماشت اللي برقابة جفت وجسس طويلة وهذه التموجات التي تراها في الأذن حتى يصل الصوت إلى الصماخ على درجات هذه قصة طويلة جدا أما سمع الله فليس كذلك أما بصره فليس كذلك سبحانه ليس كمثل شيء وهو السمع البصير الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به لأحد أي ذو محتاج أي مخلوق محتاج لكن هو ما وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره أي حاجة قامت بأله وهو قام بنفسه سبحانه ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك في الوجود اثنين قيوم غير الله صمد غير الله مع الله يعني مستحيل ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل فإن استقلالهما ينافي استقلالهما واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية وهذه كلمة مضية وكذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر من ما وقع بغيره ربنا احتج بالربوبية على شنو؟ على الألوهية وقال لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لها والاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية هو دليل ظاهر اثنين الخلق يعترفون به وكذلك كان عباد الأسلام يقرون به وينكرون توحيد الإلهي ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا مع اعترافهم بأن الله وحده والخالق لهم وللسماوات والأرض وما بينهما وأنه المنفرد بملك ذلك كله فأرسل الله تعالى بذكرهم فأرسل الله تعالى وذكرهم بما في فطرهم الإقرار به من توحيد وحده ولا لا شريك له الرسل جاء تذكر الخلق بما هو في الفطرة وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه واستح واستحالة بطلانه المؤمن في سورة ياسين قال شنو؟ قال قالوا ما لي لا أعبد الذي فطر. شفته؟ فطرني الفطر كوني يا شيخ من الناس اللي ينتق عتمشيلون وت... وتذبح التوحيد في عتبات قبورهم وما لي لا أعبد الذي فضرني بس الخلقك قد أعبده الخلقك فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات وحظ العباد منه العبودين الذي حظك منها قال بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات ولذلك كان الاسم الدال على على هذا المعنى الألوهية هو اسم الله الله جل جلاله فإن هذا الاسم هو الجامع ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله بيقول الرحمن من أسماء الله والرح والرحيم من أسماء الله والقهار كل الأسماء ترجع عليه اسم الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن بنقول كده؟ لا الرحمن من أسماء الله قال تعالى ولله الأسماء الحسنة فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد نصر من صفاته فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الظل والتعظيم للعبودية. ده ده هذا معنى العبادة. معنى العبادة كمال الحب لله بكمال الظل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية. فقد تم له غناه بالإله الحق وصار من أغنى العباد ولسان حالي مثل هذا يقول غنيت بلا مال. غنيت بيجد غني بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به الغنى عن الشيء لا به قال الزول البحث يقول أنا بيجد غني ليه لأنه عندي ده ما غني الغنى عنها آيوه استغني عنها هذا الغنى الحقيقي شبه الزول البحث يقول غني تحصل له مصيبة يفقد آلاف الجنيهات ملايين يصبر يقول لك يا زول الله بيخلف والتاني دع باب جلطو شلا لعنده خلاق ما بصدق قلب قلب فبلك المال قلبه وأسرف آده فيا له من غنى ما أعظم خطره وأجل قدره فتضاءلت دونه الممالك فما دونها فصارت بالنسبة إليه كظل من الحامل له والطيف الموافي في المنام الذي يأتي به حديث النفس ويطرده الانتباه من النوم أي, أي متاع دون دون الغنب الله زي شنو زي شاف في المنام سكلوا في قصر عالي وأشجار والخضرة وفي طيارة تنزل فوق وتمشي من فوق ونام مستمتع بالاحلام وصحة فكان ماذا يقول عن قريب ذاته والجريد المادية غباء ووجبوت وصحته قطع هذا الكهرب قطع الصحة <تصفيق> حلم يقول لك يا سلام والله في النوم ذكرت ليك لا هو ينسى حلم يا أخي عايز يقول لك الغينه بتاع الدنيا ده بالنسبة للغينه بالله زي الحلم دي شيخ الإسلام التميا بعض الناس الظاهر حاول كده يتعالى عليه ملكه على شيخ الإسلام وهذا رجل كما قال عنه بعض من مدحه هو بيننا أعجوبة الظهر أعجوبة أعجوبة أعجوبة غاضب شيخ الإسلام من هذا المستفز قال له إن ملكك وملك آبائك تحت قدمي هاتين قال له ملكك وملكبواتك جهد أقدامهن عرفت كان في السجن مسجون من أجل التوحيد قال للناس ما الله الرحال للقبور الرجبية الرجبية جاء فاتت مسكري والناس رقبت اللواري ومشت الرجبية تنادي المخلوق وتستغيث بالميت العظام الربيب في فسجن وبعدين هو في السجن تلاميذه شافوا حاجة عجيبة شافواه ذاته يتكلم مع جماعة من الأتراك ويدعوهم للإسلام ويسلموا ويديهم بخشيش كده هو في قالوا كرامات لما مر الكلام لا حكي شيء على الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ورحم الله زمانا كانت تقرأ في مثل هذه الكتب، لما كان نادج يقول من هذه الفرقة النادجة لمحمد جميل زينو والفرقان وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة والتوسل الأحكام وأنواعه والتوص إلى حقيقة التوسل أيامها كان للناس شئم، السع المعركة دائرة شروط صح ولا شروط كمال العجب الجهل في ولا ما في معركة وغبار. وده كوجاهل ذاته غرقان في الجهل ليش وشته ونحن بتنازعينه فيه يكفر لا ما يكفر وهناك في جهله يا أخي نبشي نعلمه أخ أنت ما أنا يكمل تلقينه جاهل بدنا نزين حجة في معزور أم معزور أنا نعلمه أن نخرج من الجهلة أمر دبر بين أبعد أبناء الدعوة من مصادرها الأصيلة وشغلهم بأنفسهم وبما لا فائدة فيه فنصر الله الغصبة من الزلل قيل للشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام قالوا له شوفناك وحكوا القصة، قال لهم لعل ذلك جن يحبنا يكون من الجن بيحبونا في الله سيد. قالوا له لعله ملك، يمكن يا شيخنا، شيخنا يمكن ملك الشيء يكون ملك. قال لهم أنتم قلتم أنه قال لكم أنا أحمد إنتو سألتو وقال لكم أنا أحمد والملائكة لا تكذب. ما قالوا ملك والله يا أخي وارد يا استغفر الله العظيم يا أخي والله والله يا ما أخواننا ما في داعي خلاص خلاص, خلاص خلوا الكلام لا لا لا لا قالوا هذا ما ملك بتقولوا لي قال لكم انا أحمد صح صح الملائكه ما بكذبوا الملائكه ما بكذبوا ربنا قال لا يعصون الله ملك ما بكذب تجي وارد يكون جيب يحبنا لكن ملك بكذب ما شفت شفت الفرقان هكذا المستصر المتعلم الفقير العارف بالله عز وجل لا يمكن أن تنطلي عليه حبائر القوم ولا يقع في شباكه فصل في بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب قالت الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب جل جلاله الفوز بوجوده هذا الغنى أعلى درجات الغنى لأن الغنى الأول والثاني كان من آثار ذكر الله والتوجه إليه ففاض على القلب من صف التوجه أنوار الصفات المقدسة واستغنى القلب بذلك وجعل له أيضا أنوار الشعور بكفالته وكفايته لعبده وحسن وكالته وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره فاستغنت النفس بذلك أيضا وأما هذا الغنى الثالث الذي هو الغنى بالحق فهو من آثار وجود الحقيقة وهو إنما يكون بعد التلقيه من آثار الصفات إلى آثار وجود الذات وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندما يطلع فجر التوحيد فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسه فينقطع ضباب الوجود الفاني وتشرق شمس الوجود الباقي فينقطع لها كل ضباب وهذا عبارة عن نور, عن نور يقذف في القلب يكشف له بذلك النور عن عظمة الذات كما كشف له بالنور الذي قبله عن عظمة الصفات فإذا كان أثر من آثار صفات الذات أو صفات الأفعال يغني القلب والنفس فما ظنك بما تكاشه به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصف بالجلال والإكرام فهذا غنا لا يناله الوصف ولا يدخل تحت الشرح فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم فيا لك من, من فقر ينقضي ومن غنى يدوم ومن عيش ألذ من المنى فلا تستعجز نفسك عن البلوغ إلى هذا المقام فبينك وبينه صدق الطلب وإنما هي عزمة صادقة ونهضة حر لنفسه عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون وقد جاء في أثر إلهي يقول الله عز وجل ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب وأنا أحب إليك من كل شيء فمن طلب الله بصدق وجده ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء فأصبح حرا في غنا ومهابة على وجه أنواره وضياءه وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد ما يرجوه, وتباعد ما يرجوه وطال عناؤه ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين لأنه قد قرت عينه بالله والفوز بوجوده ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وقد قال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وكان الله بكل خير إليه أسرع فهذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي وإذا كان هذا غنى من كانت الآخرة أكبر همه أكبر همه فكيف من كان الله عز وجل أكبر همه؟ فهذا مما بالتب اتتبيه بالأولى النبي قال من كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله جعل غناؤه فيه قال طيب لو كان أكبر همك الله أكبر همك فعندك كلام انت ممكن تتصور به أو تجرب منه اهتماماتك إذا في حاجة شاغلات من واحد أكبر لك تنوم وتقوم وتساهر أو وتتعب أو تسافر أو تمرض ولا تغفل عنها وتخسر في سبيلها فكيف إذا جعلت الله أكبر همك أكبر من الوظيفة أكبر من الزوجة أكبر من الأولاد أكبر من الدنيا أكبر من العماير أكبر من المركبة الفارهة أكبر همك الله سعادة ليس بعدها سعادة والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا هذا هو الأمل إن عندنا من الزلوب والمعاصي والآثام ما يكفي لقطعنا لكن الرجاء في الله عظيم والظن بالله حسن أن يوصلنا إليه وأن يمُن علينا بأن نكون من أوليائه الصادقين فصل في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والغنى بعدما شرحنا الثلاثة داري ويريك بعض الكلمات العباد والزهاد في الغنى والفقر قال يحيى بن معاذ الفقر ألا تستغني بشيء غير الله يعني ما تستغني إلا بإشنه إلا بالله ورسمه عدم الأسباب كلها يقلت يريد عدمها في الاعتماد عليها والطمانلة بها بل تصير عدما بالنسبة إلى ما سبق إلى سبق مسببها بالأولية وتفرده بالأزلية تعمل الأسباب لكن عقيدتك الجازمة لولا الله ما كانت الأسباب ولولا الله ما آتت ثمارها فأنت تعول في كل أملك على مسبب الأسباب وميسرها الله جل جلاله وسئل محمد ابن عبد الله الفرغاني عن افتقار إلى الله تعالى والاستغناء به الافتقار إلى الله والاستغناء به فقال إذا صح الافتقار إلى الله إذا صح الافتقار إلى الله صح الاستغناء به إنت ذابق بجضغنبئ الله وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه فلا يقال أيهما أكمل لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر أصلا ما بتستغني بالله إلا إذا افتقرت إلى الله وقديما كنت أسمع بعضهم يقول اللهم إني أسألك الغنى بالفقر إليك وأعوذ بك من الفقر بالاستغناء عنك عرفت المعنى ده اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أسألك الغنى بالفقر إليك وأعوذ بك من الفقر بالاستغناء عنك يعني إذا استغنيت عن الله بالفقر الفقر زاده بعض الناس من المتكبرين المتجبرين الجهلة الأغمار يكلموا بحديث وآية يقول لك أنا في غنى عن الكلام ذلك المواضيع دي أنا في غنى عنها المواضيع يأتي المواضيع يأتي أنت في غنى عنها قرآن السنة المواضيع جاء في غنى عنا كده قلت الاستغناء بالله هو عين الفقر إليه وهما عبارتان عن معنى واحد لأن كمال الغنى به كمال الغنى به هو كمال عبوديته وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه وهذا الافتقار هو عين الغنى به فليس هنا شيئان يطلب تفضيل أحدهما على الآخر وإنما يتوهم كونهما شيئين بحسب المستغنى علو المفتقر إليه فهي حقيقة واحدة ووقام واحد يسمى غنا بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية وفقرا بالنسبة إلى قصر همته وجمعها على الله عز وجل فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بغيره فسفرها عن الغير غنا وسفرها إلى الله فقر فإذا وصلت إليه استغنت به بكمال فقرها إليه إذ يصير لها بعد الوصول فقر آخر غير فقرها الأول وإنما يكمل فقرها بهذا الوصول وسئل رويم رويم اسمه قال رويم بن أحمد بن يزيد بن من جلة مشايخ بغداد من, من كلامه الصبر ترك الشكوى والرضى استلذاذ البلوى فقال إرسال النفس في أحكام الله تعالى إرسال النفس في أحكام الله قلت إن أراد الحكم الديني فصحيح الحكم الديني نحن مطالبين شنو؟ نفوسنا تمشي معاه وإن أراد الحكم الكون القدري فلا يصح هذا الإطلاق بل لابد فيه من التفسيك وتقدم بيانه تذكروا الحكم القدري قلنا نوعين نوع العبد عنده فيه طريقة بتاعت مدافعة في الحالة دي شنو؟ يدافع ونوع ما عنده مدافع في الحالة دي شنو؟ يصبر عليهم ووإرسال النفس في أحكامه التي يسخطها ويبغضها ما في أحكام الله حرمها زي الزنا والربا وإرسالها في أحكام التي يحب نازعتها ومدافعتها بأحكامه خوjo عاد العبودية يعني واحد قال لك إرسال النفس في أحكام الله يعني إذا أغدل لك خمر أشرب زين هزني فضلال وانسلاخ عن الدين وقيل نعت الفقير ثلاثة أشياء وصف يعني حفظ سره وأداء فرضه وصيانة فقره قلت من القيام حفظ السر كتمانه صيانة له من الأغيار وغيرة عليه أن ينكشف لمن لا يعرف ولا يؤمن عليه وأداء الفرض قيام بحق العبودية وصيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنة الأغيار وحفظه عن كل سبب يفسده وكتمانه ما استطاع عبد الله بن مسعود يروى أنه كان إذا أصبح صائما يدهن يجب زيت يتمسح كذا ليه عشان يمثل أثر الصيام تطع صيام النافلة آه أشان ما هو يقول لي اللي الطاقة بس كدا مالت شكلك صايم الله يتقبل عطشان كدا مالت ريقك ناشف لا يمسح تب ييجي يرقيش كدا كأنه شبعان كله تخفي هذه الحياة البيروبي الله دي ما تظهر للمخلوق وقال إبراهيم بن أدهم زاهد مشهور جال طلبنا الفقرة طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى وطلب الناس الغنى فَاسْتَقْبَلَهُمُ الْفَقْرِ أسأل جماعة تعرف الليام دي ما في أي أبغلة في جماعة عليك مع الله زادت جنيه ونصف يعني يناغش عليك خفيف والناس الكبار كبار حجة ضربة يا أخي بقوا أربعة وأربعة والجمركي والمضافة وصاحب نداك نايم في الحافل ندافع الزيادة والنايم آخر المحطة قوم وصل، ما في يقول لك والله يزاد والاكي رب الفريف فرج الله دا، دست عليك هذا ما مرتاح وداك يقول لك أنت ما عارف حكاة أبعاد كيف عندنا في الميناء والبضاعجات وحسابات والآلة والبورصة وقصص وده ما شاء الله يقول لك ها زونيح والله نمشي البيجيبة دي ها؟ ناكله وعليك يا الله بكرة عليك يا الله مبسوط والله يغير شمتان في الجماعة دي يقول لك عجب دي لون. عجبني الدولار دا صلي زيد تاني عجبني له. قوة ما بعرف الدولار ما بعرف يقول لك ما بديك فيه السكر يقول لك اللي جينا، بس يبسون اللي تعبوا كيدة بس يا نازية ماكو منك يا حاج بالطريقة دي لكن المقصود شنو يعني الدنيا عنده قليلة يعني ما ما بحير دي. يقول لك قالو شنو وهم حاجة عنده شنو السكر والدقيق و بس دين بس اي حاجة بخليها الغالي متروك غايد عندهم كن الغالي متروك وهو زمان شفت له واحد يده كام جاي من فوق الخلق جاي جاب البص البصداب السكر بي كام قالوا قال له ده سعر كده لفه وقال له ما في سكر كتل لزول يعني خلينا يعني خلينا مش غالي خلينا ما بس العيش الفتريت فيه ما مشكلة والله بس كلمة ده التعليق على السعر والغلاء بس لفه كده قال له ما في سكر كتل لزول شو ولا خلينا خلينا المطيج ما في دعينا نحنا نساع فيسبوك هو الضج وبعد نشره أشكال وأنواع مش السوبر ماركت يا أخي والله يا شباب ما تعرفه دشنو ودشنو ما بتعرفين ما بتعرفين يا أخي بعد يقول لك كده ولا التسالي جابوا لك مقية التسالي شوف عينك التسالي التسالي ذاته في بس أكتر من كده والمويا أن أشكال وأنواع صوب وصافي يا زمان ما شاء الله ناس بيع كره يشرب وكانوا حامدين شاكرين الساعة الآن في طرف في ترث زيادة وبزيغلة نزل جزازه وقبله كيف وسأل ربك خفهم عليك لكن ما بسمع، ما داري اسمع الغنه الهواء كان جاي من برد السموم ما بيستمتع داري شغل الغنه دلغى الله علينا ذاته الغنه داك جوة دا, دا. دلغى الله علينا نتبلئ الله بس والله عند الله والله ما عند الجماعات دل يجعبوا الله ويجعون الله نتبلئ الله الله فيك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وال من السماء ذا تجي بركة فدان يجيب ستين شوال بقدرة الله النخل تجيب خمسة وعشر شوالات الناس بيشون بنك الزراعي بيجي تجيب واحد وعيان واحد شوال واحد ومرضان الرiba يبحق الله الرiba ويربي الصدقات سبحانك الله وبيحميك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب